يا بناي الحزن ما رات غيري ابد يا بناي وحلى راسي على مقتحي يا بناي اي تقطع كبدك المشموم يا بناي يا لي المرض شبدك مرض يا يا المرض شبدك مرض شبد ولا هايانو ليالي الحلو وياكم ولا هايانو صابك يا الحسن يا مني ولا هان ولا هان والله لو على الارض لعبتني يديا يا يا لو على الضلع باثنين محمدٍ وعلي وفاطن والحسن والحسين يا قاضي الحاجات يا الله يا أرحم الراحمين تقبل منا ومن المؤسس لهذا المأدم والعذاب أحسن قبولٍ يا الله إلهنا بالكريم الإمام الحسن المشتبى يا الله هذه الليلة اقل حوائجنا جميعاً يا الله عافي وشافي جميع المرة على خصمًا أوصاني وأوصاكم في يا الله إلهنا بكريم يا أهل البيت من أرادنا بسوءٍ فارد ومن كادنا فكذب اللهم وفقنا لما أنت تحب وترى يا الله اللهم بن حسين وبكريم أهل البيت الإمام الحسن يا الله عجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح خدمة الحسين رحم الله من يقرأ جورة المباركة الفاتحة مع الصلاة